ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محترض فنادوا صاحبهم فتعاقف عقل فكيف كان عذاب وندور إن أرسلنا عليهم صيحتا واحدة صيحتا واحدة فكانوا كهشين المحتضب ولقد يسرن القرآن ذكر فهل من مذكِر كذبت قوم لوط بالنظر إن أرسل عليهم حاصبا لالوط آل مديناهم بسحر نعمة من عيوننا نعمة من عيوننا كذلك نجزي من سكر ولقد أنذرهم بقشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد اصبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَد جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذَ مَا أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ أَفَتُخْتَارُونَ صَيْرُبَ الْأُلَائِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ أم يقولون نحن جميعا متصل سيهزم الجمع ويولل الدبر بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة أداء أمر إن المجرمين في ظلاله وسعب يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سفر إنا كل شيء خلقناه بقدر